بسم الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود ولا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام فهل هذا يصح؟ أعد سؤالك بسم الله عليكم يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود لا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام فهل هذا يصح مرة ثالثة أحسن الله ليكم يقول بعض الناس يصلون مع الإمام جماعة لكنهم يتأخرون في السجود لا يرفعون مباشرة إذا رفع الإمام فهل هذا يصح يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إذا رفع فارفعوا، والفاء العطف بالفاء يفيد الترتيب والفورية، وأحوال الناس مع الإمام من حيث المتابعة وعدمها لا تخرج عن أربعة: إما أن يسبق الإمام، ثم أن يسبق الإمام، أو أن يساوي الإمام في رفعه و سجوده وقيامه أو أن يفعل بعده مباشرة أو أن يفعل بعده هذه الحالة الرابعة بتأخر يتأخر عن الإمام وجميع هذه الحالات تعد مخالفة لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصاب من ذلك أن يكون رفعك وركوعك وسجودك يلي الإمام مباشرة يلي الإمام مباشرة قد يقول قائل أنا أريد أن أطيل السجود قليلا حتى أكثر من الدعاء اكثارك من الدعاء في سجودك هذا مستحب ومتابعتك الإمام ماذا يكون واجب فلا تقدم المستحب على الواجب أنت يجب عليك أن تتابع الإمام لماذا جعل الإمام إذا كنت أنت تطول في السجود وتترك الإمام لا تتابع إذا ما فائدة الإمام وصلاتك وراء الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا، سجد فاسجدو، يتابع في كل الأعمال، يتابع في كل الأعمال، لا تسبقه ولا تساويه ولا تتأخر عنه، وإنما تفعل بعده مباشرة. نعم. صلى الله عليكم يقول هل يجوز للمرأة المحرمة في الحج أن تلبس الحجاب الشرعي الذي يغطي الوجه والعينين؟ الواجب على المرأة في الحج وفي غيره أن تستر وجهها عن الرجال وتغطيه الوجه واجب وفي الحج على المرأة أن تغطي وجهها تقول عائشة رضي الله عنها تصف حال النساء في سيرهن للحج قالت كانت إحدانة تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانة جلبابها على وجهها فإذا المرأة إذا كانت مثلا في السيارة وليس يراها الرجال تكشف وجهها إذا كانت في البيت أو في مصلى النساء أو في طريق لا يراها الرجال تكشف وجهها لكن إذا كانت في وسط الرجال والرجال قريبون منها فإنها تغطي وجهها تغطي وجهها تسل الخمارة على جلبابها والمرأة من هي في إحرامها من أن تلبس النقاب والنقاب هو ذلك الحجاب الذي يغطى به الوجه ويكون فيه ثقب على قدر العينين فهذا من هي المرأة عن ل لبسه في الحج لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بما يستره عن رؤية الرجال الأجانب لهنان. حسَّ الله ليكم يقول أنا مستأجر على الحج والعمرة فهل أحرم من أبيار علي بالعمرة تمتع وللبيوم الثاني أحرم بالحج اليوم الثامن أحرم بالحج من كان يحج بالنيابة فإنه يفعل ما طلب منه إن كان طلب منه الكران أو الإفراد أو التمتع ما طلب منه يأتي به فإن كان لا لا لم يعين له شيء فليختر لمن طلب منه الأفضل وهو التمتع فيلبي بالعمرة من الميقات ويأتي بها ويتحلل منها وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج عمن عم أنابه. فيجعل يلبي بالعمرة أولا عمن أن أنابه ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة عمن أن أنابه يحرص على تكميل الحج وتتميمه فإنه يؤجر على إحسانه ونصحه نعم صلى الله ليكم يقول أنا حاج قادم من الجزائر وأتيت مباشرة إلى المدينة وقد مررنا بالميقات بالطائرة ولم أحرم وانا ماكث في المدينة حتى أذهب إلى مكه واحرم من ذي الحليفه فهل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء من جاء من بلده ومر بالميقات وليس عندونية أن يذهب إلى مكة وإنما نيته أن يأتي إلى المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فأنت عندما مررت من عندما مررت من ميقاتك لم تكن قاصدا مكة بحج أو عمرة، وإنما أنت تريد تنزل في جدة وتأتي إلى المدينة، فما دام هذا وضعك فإن ميقاتك هو ميقات أهل المدينة نعم، صلى الله عليكم يقول. إذا قال الحاج حال الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأحصر هل عليه هدي هذا يسمى اشتراط, هذا يسمى اشتراط. قال عليه الصلاة والسلام حجي واشتريطي هذا يسمى اشتراط قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وفائدة هذا الاشتراط أن من اشتراط إذا حصل له الحصر والمانع ما الحصر حجة فإنه يتحلل من احرامه وليس عليه شيء ولا وليس أيضا عليه هدي نان صلى الله عليه يقول هل يمكن للذي يريد أن يؤدي ثمن الهدي أن يعطيه للمؤسسات الرسمية المعروفة بالمدينة أم له أن ينتظر حتى يذهب إلى مكة الأمر في ذلك واسع إن أعطاهم هنا فله ذلك وإن أجل ذلك إلى أن يصل إلى مكة فله ذلك وهي نيابة عنه حولا وكلا عن وكلا عن الحجاج في حضار الهدي وذبح في مكانه وإعطائه للمحتاجين. فسواء دفعت لهم القيمة من الآن وأنبتهم من الآن أو أنبتهم في مكة الأمر في ذلك واسع. نعم. سلام عليكم يقول لدي أموال يحول عليها الحول يوم الخامس من ذي الحجة وأنا لن أعود إلى بلدي إلا بعد الحج. فهل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى ما بعد الحج؟ إذا كنت مستطيعا أن تكلف أحدا من أهلك أو قرابتك أو ولدك يقوم بهذا عنك فهذا لا شك أن أكمل لك وانبهك أن هذه الأيام التي فيها حلول خروج زكاتك أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى وفي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن احب إلى الله من هذه العشر فلا تؤخر إذا كانت زكاتك تحل في هذه العشر أخرجها لأن هذه العشر العمل فيها أحب إلى الله أحب إلى الله وكل عمل صالح يتهيئ لك فما دام أن زكاتك وافقت هذه العشر المباركة فبادر في إخراجها حرصا على أولا عدم تأخير الزكاة وأيضا حرصا على اغتنام فضل هذه العشر المباركات بأداء الفريضة وليكن أيضا حاضرا في ذهنك قول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فانت تقرب الى الله وبادر بإخراج زكاتك في هذه العشرة المباركات كسبا لفضل هذه العشر وثوابها العظيم وحرصا أيضا على عدم تأخير زكاتك عن وقتها الله يقول جاء في حديث الترمذي فإنهما ينفيان الفقر والذنوب يقول في سؤاله قدم النبي صلى الله عليه وسلم نفي الفقر على نفي الذنوب فهل يدل على أن نفي الفقر أعظم مقصد في الحج الحج فيه نفي لكل من الفقر والذنوب أما من حيث نفيه للذنوب فلكونه باب عظيم من أبواب الغفران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه وكذلك فيه نفي الفقر فالحج نفي الفقر ومر معنا أن الحج وأن الحاج مستجاب الدعاء أن الحاج مستجاب الدعاء ففي حج أداء الحج إقبال على الله في الدعاء ومن الدعوات العظيمة التي تقولها في حجك ومرت معنا في أثناء آيات الحج ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا فينا في نفي للفقر وجلب الأرزاق وخيرات الدنيا في الحاحك على الله بهذه الدعوات المباركات التي شملت خير الدنيا في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وخير الآخرة في قوله في الآخرة حسنة نعم صلى الله عليكم يقول هل يمكن للحاج أن يلبس الإحرام في المدينة ثم ينوي الإحرام من المقات نعم لا حرج عليه في ذلك لكن النية لا تكون إلا في المقات عقد النية لا يكون إلا في المقات أما الارتصال والتهيؤ ولبس الإحرام لا حرج أن, أن, أن تفعل هذه الأشياء في بيتك وفي سكنك في المدينة لكن لا تعقد النية إلا في الميقات لا تعقد النية إلا في الميقات نعم يقول ما معنى المبرور في قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاون إلا الجنة ما المراد بهذه الكلمة الحج المبرور أي الذي اعتنى فيه صاحبه بتتميمه وتكميله وأن يحقق بر الحج تكميلا له وتتميما وبر الحج يكون بتحقيق أمرين بر الحج يكون بتحقيق أمرين الإخلاص للمعبود سبحانه والمتابعة للرسول هكذا, هكذا يكون بر الحج أن تخلص فيه لله وأن تجاهد نفسك في كل أعمال الحج أن تقع خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني أن تتابع في أعمال الحج رسولك الكريم عليه الصلاة والسلام القائل لتأخذوا عني مناسككم فهذا هو بر الحج أن يكون لله خالصا ولهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه موافقا وهذه العلامة تكون في أثناء الحج علامة على بر تكون في أثناءه وثمت علامة على بر تظهر بعد الحج وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة وإن كانت حسنة تكون احسن فهذا من علامات بر الحج جعل الله حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وغفر لنا أجمعين ذنبنا كله دقه وجل أولو وآخرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم العبدك ورسولك نبينا ومحمد وآله وصحبه أجمعين